وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير الدين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله للأخلاق أثر جلي في صلاح الشعوب ورقي المجتمعات ونهضة الأمم وانتظام أحوالها والتعامل الحسن دعامة من دعامات النهضة الكبرى وقاعدة من قواعد الأمن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات بصورة واضحة وكبيرة بل إن التعامل الحسن ينعكس على النفوس سعادة وانشراح، وان الأخلاق الطيبة تنبع من المعادن الكريمة والنفوس العالية التي تقدر الناس وتعرف قيمة الآدمية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 والعطاء المتبادل, المتبادل والحب المشترك والإخاء والصفاء والمودة والرحمة وهذا من أساسيات الإسلام وطالما أن الأمر كذلك فإن الإسلام يعتني بالعلاقات بين الناس فيجعل العلاقات تقوم على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب بل وحتى على أصول الإيمان فمن الإيمان إكرام الضيف ومن الإيمان إكرام الجاري ومن الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب, لنفس ما يحب لنفسه وذلك لأن الإيمان الذي هو علاقة وصلة بالله جل وعلا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع العباد الذين هم خلق الله تعالى سبحانه الإسلام يريد أن يقوي أن تقوم العلاقات على أصول الإيمان ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والنخوة والمروءة ومن هذه العلاقات السامية في قدرها الجليلة في مكانتها العظيمة في تأثيرها في حياة المسلمين علاقة الصداقة والصحبة ما من أحد آدمي إلا وهو يحتق بالناس في مجالات وفي ميادين وفي مضمار الحياة له أخوة في مجال العمل أصدقاء في مجال الأرحام أصدقاء في الحي أصدقاء في إطار الزمالة والدراسة تمر بأصدقاء تلقاهم وبينك وبينهم من الود وبينك وبينهم من المحبة بل قد تسافر فتصاحب في سفرك عرضا رجل أو شخص تنشأ بينك وبينه مودة فتلم العلاقات وتنشأ الصداقات وبدون مبالغه نحن نعيش في عصر فقدت الصداقة قيمتها فالجفاء يحكم علاقات الناس والمصالح الدنيوية والمنافع الأرضية والمسائل المادية هي التي تحكم علاقات الناس وإن هذا من الأمور المزعجة جدا الإسلام يريد أن يعطي هذه الصداقة قيمة الصداقة تنفع فأهل النار وهم في الكرب العظيم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الصديق الحميم لو وجده أهل النار لن تفعوا به فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقالت العرب قديما رب أخ لك لم تلده أمك وذلك لسبب بسيط احيانا قد يكون الصديق معه من الود والمواقف والصحبة وصدق الإخاء وجميل الوفاء ما لا تجده عند أقرب الأقربين إليك من أرحامك ومن عشيرتك ومن بينك وبينهم رابطة الدم والعصب من هو الصديق قالوا الصديق من صدق في وده وما مزق وقيل من لا يطعن وقوله أنت أنا وقيل لفظ لا يرى معناه في هذا الورى وفسروا الصداقة بالحب حسب الطاقة وقال من قد أطلق هي الوداد مطلقة والآخرون نصوا بأنها أخص وهو الصحيح الراجح والحق فيه واضح علامة الصديق عند اولي التحقيق محبة بلا غرض والصدق فيها مفترض وحدها المعقول عندي ما أقول فهي بلا اشتباه علاقه في الله علامه الصديق تعرف عند الضيق لا خير في اخاء يكون في الرخاء لا تدخر موده الا ليوم شده بئس الخليل من نكل عن خله اذا اتكل الصداقه تكون عند الشدائد وفيها من الصفاء والوفاء وفيها من, ال... وفيها من المواقف الشيء العزيز الإسلام أراد أن يبني الصداقة التي بين الناس أنا لما أتحدث عن الصديق لا أتحدث عن معارفك فمعارفك شيء وأصدقاؤك شيء المعارف كذر ولكن الصديق هو المقرب إليك ولذلك من نعم الله تعالى ان يهبك صديقا صافي الوداد مخلصا باذل النصيحه عظيم المسؤوليه والمساعده كريم الطبع كثير البر ودود لطيف كتوم السر واسع الصدر جميل الصبر إذا أقبلت إليه قبلك وإذا أعرضت عنه تفقدك الصديق شيء عظيم ولكن الإسلام قنن هذه الصداقات لإشاعة المودة في المجتمع ولإشاعة المحبة بين الناس فجعلها في الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود في السنن والترمذي كذا كذلك إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه فيه وهذا لإشاعة المحبة بين الناس وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا لا تؤمنوا حتى تحابوا إذا كان الناس يزعمون أنهم على إيمان ولا يحب بعضهم بعضا فما ذاك بإيمان والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وفي الأثر تهادوا تحابوا إذن الاخوه الإسلام يستخلصها ليجعلها علاقة إيمانية ورابطة مقدسة فليست الصداقة شعارات ترفع ولا دعايات وإعلانات تعلن إنما هي مسؤولية واهتمام وحقوق وواجبات ومسؤوليات ورابطة مقدسة إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها وكذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذا جزء من الدين أن تصادق بأهداف وأن تصادق للآخرة لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي والاستبيان أو الاستبانة التي عملناها في الجمعة الماضية عن الصداقات بين الناس كانت نتيجتها كالآتي السؤال الأول كان عن على اي اساس تكون صداقتك بالصادق منينته اي زول عرفته بتعمل معه صداقه يزور ويزورك وتتلاقوا وتونسوا وتطلعوا وتنزله مع بعض وانت مهتم بيه وهو مهتم بيك 59 قال لدي حسابات واضحه يعني بصادق بفهم ما بصادق من طرف وعندي ناس معينين بصادقوا 41% قالوا ليست لدينا حسابات واضحة في تكوين صداقاتي ده كلام خطير يعني بالصادق من طرف شارب الخمرة ومدمن المخدرات والسفيه والفاسق والبخيل والمجرم شنو يعني من طرف ده شو ده اما الناس ما فيهم السؤال واما ده كلام مزعج يعني إنت زول هل تأجي ذول بالصادقه؟ هل تختبر من تصادق؟ نعم نحن من أنصار ان لا نصادق الناس لأموالهم نحن من أنصار إنه زول لما نصادق ما يصادق الناس عندهم قروش ويعسر عليهم دي ما صداقة مهمة؟ دي ما مفيدة؟ دي صداقة في الدنيا وهذه سوف تنقلب إلى عداوة في الآخرة الاخلاء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 والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل نحن مع انك أنت تصادق الأتقياء ده المعيار غني تصادقه فقير تصادقه المهم تكون عندك أسس واضحة في الصداقة قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح شر طعام الوليمة شر الطعام طعام وليمة يمنع يمنع من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم كلام جميل رواه مسلم قال لي زور عنده وليمة دار يدعو الناس قال لك ما تمشي تشوف الناس اللي عندهم قروش تدعوهم يجوا في ناس أسوء بيكون ذاتهم هما دارجك، وانت تعصر عليه يجي هما دارجي. وفي ناس دائرين ياكلوا في رغبتهم دي وكان دعيته بيجي ما بيدعو ده والله يا أخواننا فعلا الناس بيشوفوا الزول ده النظرة يدعو لك الناس اللي عندهم قروش بيفتخر بيهم دون ناس فلان انت عارف الدنيا كلها بقت بوبر الحج دا بقى بوبر شفت الحج مش الحج في ناس بيحجوا بوبر حجينا مع الشركه الفلانيه حج سياحي يا سلام اهو تاني ده حج ولا بوبر العبادات فيها بوبر الحج في ناس العمره مظهر اجتماعي عندهم ي... لا بد فيه من التباهي مع بعضهم البعض يتباهوا العلاج يقول لك ده زوجته و... وضعت فشنو كده ما عارف مستصف شنو يا اخي الموضوع ده له مستصف قدر ليله وباكر ان ما تسد خفي هنا يا عشان تقول المرض تقول له انا وضعت بكم مليون الشده انا باقلين مجتمع بقت نظرته ماديه شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من يعباها هما دارجك عشان كذا ما تقوم لما تعمل وليمه تنادي الناس لله كلهم ما تفرق مثلا جيرانك كلهم الغفير والوزير كلهم يجوا ياكله البيجي يجي به وشوف الدين ده عظيم كيف ومن لم يجي بالدعوة فقد عصى أبا القاسم ولو في ذلك قال لك أنا داعي تتغدى معاي وليمة وما مشيت وما عندك عذر أنت عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لإشاعة المودة بين الناس في جصة حصلت حقيقة وأنا بعرف حصلت وين وحارف تفاصيلها في ناس قاعدين في واحد عزم ناس بيته سميح وكم طابق وعامل ناس أكل كثير بدون مناسبة يعني داري لما الناس وكذا بعدين هم قاعدين كلهم قام عطس عطس لا قال الحمد لله إن عطس يا قال يا ما قال كلهم قالوا يرحمك الله بعد شفية في واحد من الناس القاعدين مسكين عطس وقال الحمد لله زول يستغل بيه والشغلة ما فيه قام قال لهم يا ناس اتحرج يعني زين قال لهم انا حتى ما عطسته ليه ما شمتوني واحد قال له الحي انت بطنك فاض يا ذاته قال بيخليك تعطس شنو يا اخي ده شده يعني الزول يعطس على قدر قروشه ويشمتو على قدر قروشه ده كلام ده؟ قال ليه تبطنك فاضي ذاته قال, قال ليه خليك تعطس شنو ذاته وقال عندك شنو عشان تعطس عليك اللي شوه الناس دين يا ما مسلم إذا عطس فحمد الله فسمته إذا قصت هؤلاء الوحد وأربعين إنهم بصادقوا الغني والفقير لكن وفق أسس سليمة من خلال تجربتك في الحياة إلى أي مدى ترى عمق تأثير الأصدقاء المقربين سلبا أو يجابا في مجرى حياة الإنسان للأسف الشديد 42% قالوا من الصعب جدا أن عدم التأثر بهم بشكل واضح بل يمكن أن يكون مستحيلا 42% قالوا الصديق الكعب ما بأثر عليك والقرآن بيقول إنه بأثر عليك واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أإنك لمن المصدقين في ناس بيأثروا الصداقة بتأثر ولو لم تؤثر فيك يعني ما قال كثير من الشباب بينحرف من خلال البيئة تحته شاب كويس والناس والأسرة السجارة يقول له خمس خمس يخمس يمرغ في المخدرات بداها مع أصدقائه والشلة بتخميس خمس وهكذا الصديق يؤثر نافخ الكير وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وأما نافخ الكير فاما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة زمان نحنا لما تربينا ربونا على ان الصديق المفسد اذا دخل بين الصالحين افسدهم وضربوا لنا مثلا ببصلة فاسدة في شوال بتاع بصل سليم بعد فترة حتى الشوال شوال كله اعتدى اصابته العدوى هذه مساله في غاية الاهمية 58 قالوا وضوح الرؤية والتوجه عند الانسان يجعل التأثير ضعيفا جدا التحليل كالآتي الاثنين واربعين قالوا بصادقوا من طرف هم اللي قالوا ما بيحصل تأثير فكرهم قال لهم لو صاحبت الكعب طالما الكعب كعب وانت سمح ما باثر عليك صاحبك وقاموا وفق هذه الرؤية صاحبوا من طرف وهذا ينبغي ان نقف عنده طويلا طيب اشكالات الصداقه المعاصره اشكالات الصداقة المعاصرة الان في صداقه بين الناس وفيها اشكالات حقيقيه اول هذه الاشكالات الصداقه لغرض دنيوي الصداقه لغرض ما مرفوضه لكن تكون لغرض شريف تقول والله عشان ياثر علي عشان ينفعني عشان انتفع به اشان يصلحني أشان اتعلم منه لكن الصداقه ان تصادق شخصا لا تريد منه الا عرض الدنيا والحطام الفاني هذه صداقه مزريه ولا تليق باهل المكارم والاخلاق الصداقه دي ما مع علاقه حميمة حميمه شديد بالمناسبه انت ممكن يكون اي زرقعه يتذكر اصحابه واصدقائه إنت ممكن تدوه سر سرك وما تديه أخوك شقيقك ممكن يكون عندك صاحب سرك عنده سرك عنده ولكن رب اخ لك لم تلته أمك والدمك أبوك ما بتدي سرك هذه الصداقة ينبغي أن لا تنهار هذه القيم ينبغي أن لا تنهار وينبغي أن تقنن وتجعل في الله سبحانه وتعالى وتجعل اخوه في الله صادقه اذا الصداقه ذات الغرض الدنيوي اثنين الجفاء وعدم التواصل بين الاصدقاء في ناس اصدقائك شديد انت طالع ونازل معاهم وبتحبهم وهم موضع ودك وموضع سرك ومحل تقديرك ينبغي ان تحافظ على هذا قال عمر بن الخطاب انت تعرفوا انه الصحابه ناس راقين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رايت من اخيك ودا فاستمسك به يعني في ذل عنده لقوت سريد بقدرك ما تفك امسك في بيديك بشد إذا رأيت منه إذا رأيت من أخيك ودا فاستمسك به يا سلام لأنه قليل الود بين الناس قليل بعض السلف كان يقول لو أنك سألتني عن شروط من تصاحب وأخبرتك لما صاحبته لو قلت لي أصاحب منه قمت الديتة قلت لي تصاحب زولة كده الأمين الصادق الكتوم الوفي الـ الـ الـ الـ الطيب البيخدمك البيساعدك البيجيف معك، لما تحتاج يجيف معك، ولما يحتاج ما يكلفك لو وديتك الشروط دي هتقول لي دي الجوين ده القوين ده ده الجوين ده يعني ما نصاحب ولا شنو؟ حتى في واحد من السلف جاء قال له زول الاحنفه ابن قيس قال له صاحب منه قال له صاحب كذا كذا الصفات البتة جميله الص... ال ال ال الصبري واسع البر كثير عظيم المساعده نبيل الخلق طي... واسع البال الذي يقف معك لما قال جل له قال له شيخنا انت من الاول ما تقول لي ما صاحب من الاخر يعني ريحنا قول لي ما صاحب وذلك للجفاء البين الإخوان وينسب إلى الشافعي وهذا مشهور أنه قال إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا ليس كل من تهواك تهواه يهواك قلبه وليس كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ده السوداني بيسمو الملح والملاح يقول لك أكل معي شنو؟ صداقة جا بيتك ناس بيتك عرفوك عرفوك وإنت ما شهدت في بيته وأهل بيت وأهل بيتك عرفوك ينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى ما هو عارف سرك يومكم تشاكلوا يطلع اسرارك كلها ده زول ما أصيل وما محترم وما عنده قيم وما عنده أخلاق ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن لك بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا في الخطبه الثانية سوف نتحدث عن إضاءات في طريق الصداقه الإشكالات تكلمنا عنها الصداقة ذات الغرض واحد التنكر للصداقة وعدم الوفاء والجفاء اثنين وعدم احتمال الهفوات والزلات ثلاثة الصداقة بتقتضي انه اصلا تزعلوا لابد انتم مع بعض عشر سنة تزعلوا في ناس يكونوا عشرين سنة مع بعض يزعلوا في موقف افارتقوا الصداقة دي من اول لحد اخرة لانها ما كانت على اسس ما كانت على أسس الصداقه لا بد فيها ان تكون على وضوح وان تكون بشفافيه طبعا يا اخواننا كلمه الشفافيه دي بيستعملوها كتير بيقولوا الايام أنا انا لك الايام دي اي حاجه يقول لك الشفافيه الشفافيه ان شاء الله المجتمع ده تكون فيه شفافيه يتعامل الناس بغير تعقيد صداقه بغير تعقيد ولا كلف يا سلام هذه اشكالات الصداقه اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا الخاطئه الى البر والتقوى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حتى تخرج من هذه الخطبة بحقائق واضحة ومعاني جلية وهدف محدد أتريد صديقا اختر من هذه صفاته وإذا كنت لغيرك صديقا لتستمر المودة ولتشاع المحبة ونوجد المجتمع الطاهر النقي من الأحقاد والضغائن عليك بأربع إضاءات في طريق الصداقة أولها الخدمة والتواضع صادقت زول ما تكلف انت أنت تخدمون أنت تتواضع لهم وإلا لن تجد من تصادقه يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى خرجنا مع عبد الله بن عمر شيخا كبيرا في اسفار هم تلاميذ وعبد الله بن عمر صحابي وفوق انو صحابي سنه كبير شاي قال فكان يخدمنا اكثر مما نخدمه اول حي شيخ بل مشيخه استاذنا اللي بيعلمنا الدين يكفي إنه يخدمه لكنه نبل الصفات وجميل الخصال وطيب المعشر واصاله المعدن ذو الأصيل شوف الصداقه داير يكون ذو الأصيل يجيث مع اخوانه عند الملمات وعند المواقف وهكذا ثانيا صدق الوفاء لهذه الاخوه صادقت صادق للآخر وخليك وفي قال الحسن البصري كان الرجل منا يخلف أخاه في الله بعد موته على أهله عشرون سنة لا ينقطع ولا يمل صحبه مات، يجي بيت أهل صحبه أولاده وشفعه يجيب عليهم وعلى امور عشرين سنه ما يزهج ولا يضيق تقول لي إن احنا عندنا اخوه ثالثا المواساه بالنفس والمال دي ما بطالي ان احنا فيها شويه واحد حصتينك بص أخونا صاحبنا الناس اللي مولى يعمل له كشف ده كلام جيد جميل عنده زواج بيجيفه معه عنده وفاه بيجيفوا معه ده جيد لكن شوف المواساه تحت السلف قال مساور الوراق رحمه الله تعالى اني لاستحي من الله ان اسال بظهر الغيب لاخي الجنه ثم اضن عليه بالدرهم والدينار قال واحد صاحبي ممكن اسال الله اقول له يا الله ادخل الجنه بعد ما اقول يا الله الجنه اعلم ان الجنه ما في حاجه قال لما نجي في القروش ابخل وابقى جبان قال انا بستحي من كده زول انا حبيته لدرجه قلت يا الله تدير الجنه قال تاني بدي اي حاجه غير غير الجنه في المال ما بقصر معه ولسان حاد الكثيرين يقول لك والله الجنه دي بنشبعك فيها بس ما تقول لي ديني حاجة الجنة دي والله بالليل والنهار والله في الحرم أدعو عليك الله يدخلك الجنه الجنة لكن قلش ما بدك له والله اكلمك وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله إني لأضع اللقمة في في أخي وأجد طعمها في حلقي قال أنا أخذت اللقمة في خشم اخوي بشبع انا قال صاحبي ياكل قال انا بشبع اما نحن يقلع من خشمك انت شايل وده خشمك وبيقلع منك مش يديك حقته ويخدها لك في خشمه يقلع حقك وبعد ما يلم حقك لي حقه يحسدك في الباقي ذاته الباقي ذاته يحسدك فيه دي ما أخوه ولا صداقه وهذا انما يدل على صافي الود وعلى خالص المحبه اخوك ده تحبه من جوه في المواساه من الطرائف طريفه كان محمد ابن مناذر محمد ابن مناذر صاحبا للخليل ابن احمد الفراهيدي وكانا يمشيا سويا شوف الصداقة اصدقاء ماشيين مع بعض طبعا اخوانا انا الخطبة دي قلتها ليه لانه اي واحد فيكم عنده صاحب الصحيتين لو ما عندك صاحب انت معنا زول في خلل الصداقة طبع ادمي طبع مش ادمي قبعي في الكائنات الحية الاسود تلقى ماشيه مع بعض ما في أسد بياكل أسد لكن الأسد بياكل غزاله، النمور مع بعض ما في نمر بياكل نمر الذئاب مع بعض ده طبعي في الناس في, في, في الخلق في, في, في الأحياء بيمشوا مع بعض كل فصيل يمشي مع بعض الآدميون يستانس بعضهم ببعض الزول لو قال لك أنا ما عندي صداقات الحمد لله الله فكاني ده زول ما سوي ولو عندك صداقات لو ما عندك صداقات مشكلة ولو عندك صداقات أي واحد فيكم عنده أصدقاء يلا دايركم تطلعوا من هنا وقد عرفتم كيف تعاملوهم وكيف تهبوهم خالص ودكم وصافي حبكم محمد بن مناذر والخليل بن أحمد يمشيان على الأرض سويا انقطع شسع نحل نحل محمد بن مناذر السير انقطع ملص نعاله شال في يده نزع الخليل بن أحمد الفراهيدي نعاله وحمله في وحملها في يده قال له محمد بن مناذر ما هذا يا خليل قال أردت أن اواسيك في الحفاء فأكون حافيا معك مواسع مرضو شاركوا يعني قال له أنت حفيان وأنا منتعل نبقى سوا يا أخي في ناس عندهم أخلاق القضية كلها قضية أخلاق وقضية تربية وقضية أصول وقضية مكارم ولا أخفيكم أن قضية مكارم أن قضية مكارم الأخلاق مك. أن قضية مكارم الأخلاق ومحاسن الاداب من اله... الهواجس عندي يعني أنا الموضوع ده شاغلني لدرجة انه مسبب لي هاجس لأني رأيت الأمة بدات تفقده ولا أقول فقدته الناس بدو يفقدوا في حلاقات في, في, في الشارع ده الناس زهجانه والناس مضايقة والناس شاكلوا بلا سبب بل أريقت في بلادنا دماء بسبب الثروة والسلطة وأزهقت في بلادنا أرواح مسلمة تشكو إلى الله ضعفها وعجزها لأن الناس لا يقدرون قيمة الآداب والمكارم المكارم من الدين وال وال والشهام والمروءة والنجدة وإغاثة الملهوف وتنفيذ المكروب وإعانة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها من الدين سلة الرحم وإقراء الضيف من صميم الدين الإحسان إلى الجار وفاء الأخوة والصداقة مع من تصادق من الدين اللفظ الطيب ولطف القول والإحسان من الدين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفضوا من حولك رابعا الإضاءة الرابعة والأخيرة كتم السري ذا تصادق أربع حاجات الخدمة والتواضع وصدق الوفاء والتعهد والمواسات بالنفس والمال وكتم السري تكتم سر صحبك تكسب تكتم أزرار تأثر وتحيط به وتحفظ وده لك ولكنك يوم أن تفشي سره ويدرك ذلك يعلم أنه قد أخطأ الاختيار وأنه لم يختر الرجل المناسب الذي يكون له صاحبا ويكون له خليلا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وألف على الحق قلوبنا وأرواحنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقومون بحقوقك ويؤدون الواجبات ويصلحون إلى الناس ويحسنون التعامل مع الخلق يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ من واصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة